بوك تو كفينك؟ خمسون خمسون أنا نجاية في المسبح في المسبح بارميغا سحوديا الجو حار اليوم الجو حار اليوم شوفي هل نذهب الى المسبح هل نذهب الى المسبح أمس اماس هل ترغب في الذهاب للسباحه هل ترغب في الذهاب للسباحه شوفي هل معك منشفه هل معك منشفه هل معك مايو رجالي؟ هل معك مايو رجالي؟ هل معك مايو ما حريمي؟ هل معك ما حريمي؟ سباحة هل, هل تستطيع السباحه هل تستطيع السباحة؟ شو هل تستطيع الغطس؟ هل تستطيع الغطس؟ شو هل تستطيع القفز في الماء؟ هل تستطيع القفز في الماء؟ كي أستطلع دشيا. أين الدوش؟ أين الدوش؟ كي استسلا vest شنجيا. أين كابينة تغيير الملابس؟ أين كابينة تغيير الملابس؟ كي استسلا ناتج أكل فيتروي؟ أين نظارة السباحة؟ أين نظارة السباحة؟ شو الأقوى استسلا profundا؟ هل الماء عميق؟ هل الماء عميق؟ شو <تصفيق> هل الماء نظيف؟ هل الماء نظيف؟ شو <تصفيق> هل الماء دافئ؟ هل الماء دافئ؟ أنا بردان. أنا بردان. لا أقوى ترومل فارمس. الماء بارد جدا. الماء بارد جدا. من الأكويجاس. سأخرج الآن من الماء. سأخرج الآن من الماء. بندوليري على. vavo vavo vavo bo o o co dudo punto do eh? per la textoi cai la libro